وقال هابيل او قتل قابيل هابيل إلى آخر هذه الأمور م. من قوله جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إلى آخر الآيات م. ولذلك الأسماء هذه نقلت من الطورة أما عندنا بدليل قطعي أو حتى ظني ما عندنا على الإطلاق م. طيب إبقى هذه نقطة اول من سنى القبر دي وعمل القبر كان الغراب ليه لأن الولد هذا لما قتل أخاه ماذا جرى ربنا بقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب حتى أواري سوءة أخي إلى آخر الآية